وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ, ليطهركم به وَيُذْهِبَ أَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذابا.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 ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودون عدوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأم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 واتقوا فتنةً لا تُصِيبَنَّ الذين ظلموا منكم خَاصَّةً واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قَلِيلٌ مُستضعفون في الْأَرْضِ تخافون أن يَتَخَطَّفَكُمُ الناس فآواكم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 واعلموا اننا اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ حجارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون